قصة أبي سفيان مع هرقل قال عبد الله بن عباس إن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا في تجارة بأرض الشام فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه قال فوالله لو الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قدت قبله؟ قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا قال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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد بلغ من أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام